بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر ya